أختيه لا زينب تضربه ولا تخاف الضرب زينب إن عصب اليوم كفوفها يرتجز الكف المعصب أختيه لا زينب تضربه ولا تخاف الضرب ذيناب إن عصاب اليوم كففها يرتجز الكف المعصاب والصبر يا أروع ثماته في صفحة الأنجاد يكتاب وتقهر السوت بصبرها فالجيش والقهر معذب والصبر يا أرمى في صفحة الأمجاد يكتاب وتقهر السوت بصبرها فالجيش والقهر معذب ما هاو الجسم على الثراء والنحر في البيداء يشخاب جاعت له تضم صدرهم الدمع بالنحر مخضبه ما الغول جسمه على الثرى والنحر في البيداء يشخبه جاعت له تضم صدرهم الدمع بالنحر مخضبه لترفع الأشناء قطعتين فقطعتن والقلب يلهاب لترفع الأشناء قطعتين فقطعتين والقلب يلهاب تقبل القربان ربنا ففي رضاك العمر يوهاب تقبل القربان ربنا ففي رضا كالعمر يوم إن صوت الشكر لله هي من الفجيعي أحمد الله من الجوح على الرأس القطيعي إن صوت الشكر لله هي من الناحر الفجيعي أحمد الله من الجور أحي على الرئيس قطيعي أحمد الله على تيه في رخدي وظلوعي يا الهي انت غوثي ومجيري والسميع على قل حافر في ف تمنا الثاو فرقي كل ما حرك المخ يالو في الصر الشفيع أثر الباقي من القلب على الترب المريعي إن صوتك شكر لله هي من النار الفجيعي أحمد الله من الجر بحي على الرأس القطيعي أحمد الله على تا في رقيدي وضلعي احمد الله وحفك في غوقت بالرضاي يا ايها الذي انت ومجيري وسميعي على قل حال في رفيفك كم نفا كل ما حركوا الخير يالو في الصدر الشفيعي نثر الله في المنتى بعلى الجود بالمريعي كل ما حركوا الخير يالف الصدر الشبيعي نثر الباطي من القلب بعل التوب المريعي أحمد الله هعلاتك في رخ الدين وظلوعي الله هو في في هوا يا الهي انت صوتي ومشيري يا السميع الحال في رففه من الثاء ذره ري كل ما حال ركم الخياله في الصدر الشفيعي النثر ال Zayna Zayna va أنت غوثي يا إلهي أنت غوثي ومجيري والزميعي فعلق الحافر في فت بقيم الدوم الرقيعي أحمد الله وأهدد من دم الوريدي إنني أزرع في درص أيدي واريدي انني الزرع في ترصه ايدي يخرج القائم بالصوت علي يا زيدي يخرج القائم بالصوت علي يا زيدي يا الدارات دماء النهر والشهيدي يا الدارات دماء ويرف العلم الاحمر في وجودي كالرعودي ويا روح كن علم الاحمر في وجودي فيكون الودج اصف كالرعودي يوم تحرير البرايا من ادرق قيودي يوم تحرير البرايا من ادرق قيودي يوم ان يسقط شمر عصر ظلودي يوم ان يسقط شمر عصر في احمد الله واهدل من دم وريدي فاحمد الله واهدل من دم وريدي انني ازرعك في تراب صعيدي يخرج القائم بصوت على اليزيدي هي للداره دم النهر والشهيد يا العالم الاحمر في وجودك فيكون الود جنانك ترى يوم تحرير البرايا من اضر قيودي يوم تحرير البرايا من اضر قيودي يوم ان يسقط شمو الحصر في لحودي يوم ان يسقط الشر احمد الله شهيد يا لاله النار نار والشهيد العلم الاحمر في وجودي كن تكون الودجنه في يوم تحرير البرايه من انات قيودي يوم تحرير البرايه من اغلقت قيودي تسمع تشم لحصر الفره حالي يوم I'm going to